فمتعوهن وسرحوهن شراحا جميلا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الْمَاتِي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الْمَاتِي آتيت أدورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك كبَناتِ عََّاتِكَ وَبَناتِ خَالِكَ وَبَناتِ خَالَاتِكََّاتِ هَا جَرَْمَاك وَمْرَأةَّ مَِ وَمْرأَةَ م مِنَةَ وَابَتْ نَفْسَعََال النَّبي إَ الذي وَإ خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما دربنا عليهم في أزواجهم وما ملك تيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء 119. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك 110. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آسيتهن كله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحزن لك النساء من دعوهن لا ان تبدل بهن من ازواجه ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك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 إِلَّا أَنْ يُدَنَّ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاوِرٍ إِنَّا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ قَدْ خَلَوْتُ بَيْنَ طَعَامٍ فَنَتَشِرُ وَلَا مُسْتَأْنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوحِي فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَقْهَرُ الْقُلُوبِ وَقُلُوبُهُنَّ أَكْثَرُ شَهْوَةً وَهُنَّ مُحْصَنَاتُ بِنِعْمَةِ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 الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ان ولا ولا ابناء اخوات ان ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء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 الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وناخرة وأعد لهم عذابا مبينا والذين يوذون المؤمنين والأمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا ما جك ورناتك ونساء يذمون ينادون عليك من جلابيبهم ذلك ادنى اي وعرفنا فلا يذين وكان الله غفورا رحيما